বিস্মিলহ্ম নিহী ইপলু ই কৌমিহিদমিং কবলি কেহমাদ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 ইন্দ তুম চালি ইন্দ তু কৌমি লাই নম হুম দোয়ার ই র كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ই তুল ইসর ফার সময় রুম দিদ কুমি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 نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا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 خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ